الحديث الثاني والثلاثون قال عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد كل القلوب كقلب واحد كم قلب؟ يعني الآن, الآن, الآن في العالم سبعة مليار وأربعمية مليون نسمه هذا فقط البشر يعني غير الجن ما نعرف كم ما الملائكة ما والحديث عن البشر الحديث عن البشر إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كلها سبحانه يعني يعني هالسبعة مليار وأربعمائة مليون نفس هذه سبعة مليار أربعمائة مليون قلب بين أصبعين أصاب الرحمن كقلب واحد, كقلب واحد يصرفه حيث يشاء يهديه يزيغه يثبته يضله يفتح عليه يغلق عليه يشرحه يفسحه يضيقه يميته يحييه في حياة القلوب موت القلوب إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء رواه مسلم وتمام الحديث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يعني إذا علمنا هذه المعلومة إذا علمنا أن قلوبنا كلها بين أصبعين، أصبعين فقط من أصحاب الرحمن، ما الذي يعني نخرج به ونفعله، ونقوله يعني؟ قولي يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله أمن بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن ابي الدنيا وكذا الالباني وفي هذا الحديث بيان أن الله تعالى متصرف في قلوب العباد يتحكم فيها كيف يشاء لا يمتنع عليه منها شيء يعني نحن قلوبنا احيانا تستعصي علينا وتتمرد والقلب يستغلق ونستوحش احيانا ونجد فيه وحشة الله عز وجل لا يعجزه شيء من هذه الغروب نحن حتى يعني نخرج بنية حسنة نتعب كما قال بعض السلف إن أمر النية شديد علي أنا أعالج نيتي وهي تنقلب علي وجاهد وجاهد أن يكون العمل خارصا لله يأتيني وارد الرياء وارد التسميع وارد العجب وارد للمخلوقين العمل للمخلوقين إرادة الدنيا إرادة المال يعني واحد حتى يقيم قلبه علمية حسنة يتعب جدا الله عز وجل يتحكم في قلوب الخلق كلهم يعني الله يتحكم في قلب الإنسان أكثر من صاحب القلب نفسه يعني صاحب الجسد الذي فيه القلب ولا القلب إلا أنه يتقلب وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب هو اسم قلب من تقلب والله متصرف فيها لا يمتني عليه شيء منها لا يفوته ما يريده فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغه ومن شاء أهداه ومن شاء اضله سبحانه ونحن نؤمن بأن لله أصابع على الحقيقة تليق بجلاله عز وجل لا هيست كأصابع المخلوقين ولا ننفيها ولا نحرف ولا نؤول التأويل الباطل وإنما نقول له أصابع حقيقة كما أن له وجه حقيقة وسمع حقيقة وبصر حقيقة سبحانه وتعالى نثبتها كما أثبتها له نبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذين قالوا كناية عن سلطان الله كناية وكناية عن التصرف كناية ضلوا ضلالا بعيدا أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أأنتم اعلم بالله من الله أنتم اعلم بالله من الله أم هو أعلم بنفسه سبحانه فإذا أثبت لنفسه ماذا يضيرك لو أثبتت يا عبد الله ماذا يضيرك أثبت تقول أخشى التجسيم والتشبيه بالمخلوقين طيب من القواعد الأساسية ليس كمثله شيء ما تعرف تثبت مع إيمانك بأنه ليس كمثله شيء ما تعرف تثبت أن لله سمع وبصر ووجه ويد ما تستطيع تثبت وأنت تؤمن مع إيمانك أنه ليس كمثله شيء لازم تثبت وتتخيل أنه مثل أصابع المخلوقين هل عندك الإثبات يستلزم التشبيه ليش يستلزم التشبيه ما يستلزم التشبيه يا أخي ما يستلزم سبحان الله تقول أنت راس الجبل وراس الإنسان وراس المال كل شيء إذا أضيف بحسبه خلاص راس الجبل مثل راس الإنسان راس الإنسان مثل راس المال لا وأنت تثبت راس الجبل تقول لا في راس ج... حقيقة في راس للجبل حقيقة طيب إذا أثبت الله نفسه وجها ويدا وسمعا وبصرا ماذا يضيرك أثبت أثبت مع التنزيه أثبت مع اعتقادك بأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يجي يقول لا بس هذا يمكن يستلزم المماسة والالمماسة والمباشرة والليه سبحان الله يعني يا غريب يعني بعض الناس يقول لا لا لازم نزه الله ما نثبت له الأصابع كيف يعني قلوب العباد بين أصابعين يعني تمس هذا يستلزم المماسة ليه إذا إحنا يعني كل الأرض السماوات والأرض كلها كلها يعني بالنسبة للكرسي مثل حلقة في صحراء والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء والعرش بالنسبة لله إيش إذا نحن كلنا إيش ولا شفت ولا الهباء شفت الهباء هذه إذا جاء شعاع الشمس طلع فيه الجسيمات الصغيرة هذه تتحرك هباء ها ذرة احنا كلنا ولا ذرة لله تجي تقول الآن إذا أثبتنا أن قلوب العباد بين اصبعين يستلزم المماسه يعني هذا شغل واحد ما يم... لا يعني لا يعظم الله يعني ما يعقل عظمة الله احنا كلنا كل كل السماوات كل ولا, ولا ذرة ولا ذرة ولا ذره يعني بالنسبة له ولا ذرة بعدين تجي لي قلوب العباد إذا صار بين أصابع المماسة وتنفي يعني والله أنا استغرب يعني الواحد الحين تستغرب كيف يعني كيف يفكر هؤلاء خلاص اثبت ما اثبت الله نفسي وانتهينا اعتقد اعتقد ماذا يضيرك اعتقد ليس كمثل شيء ولو الشيطان القى في بالك والقى في عقلك القى اشياء كذا الصوره وكذا شكل وشيء قبيح الله ليس كذلك قطعا خلصنا تقول اعوذ من الشيطان الرجيم وعقيفتنا سليمة والحمد لله وحتى سبحان الله العلماء لما ناقشوا رده قالوا أنت تقول بدر بين مكة والمدينة لا تستلزم مماثة لمكة ولا مماثة للمدينة وتقول شعبان بين جمادة وذرقعدة نحن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله واذا سمعنا من ها الحديث اثبتنا لله وقلنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ويقلبها حيث شاء نواصي العباد كلها بيده نواصي العباد كلها بيده وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا, استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه وإذا حال بين المرء وقلبه أي هدا يتصل أي نور يصل أي, أي هدى يصل خلاص هذه عقوبة عظيمة أن الله يحول بين المرء وقلبه يرد على عقبيه ينتكس والعياذ بالله ولذلك معنى الايه اياكم ان تردوا امر الله اول ما ياتيكم فيحال بينكم وبينه اذا اردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم فان الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها ان شاء فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي الى طاعتك ومن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني رواه البخاري الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تضره معصيه العاصي ولا تنفعه طاعه الطائعه ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها فمن استعاذ بعزه الله وتوسل اليه بتوحيده هداه ونجاه لا رب ارجوه لي سواك اذ لم يخب سعي من رجاك ان انت لم تهدينا ضللنا يا رب ان الهدى هداك احط علما بنا جميعا انت ترانا ولا نراك